رب العالمين <تصفيق> تحسين بيجي كما قوما نهر دوكو تشكر رب العالمين <تصفيق> تشب سرواهنا و تشع عذابو غريك وثامودي تشكر اشتب عن عمبر بهاتينا نارتا و العالمين شع عذابو غريك فأما عاد عاد كا قوما عليه الصلاة والسلام فستكبروا في الارضي يعني ناف عرضي دو خمازن كر و ظنم وكبر دوك بيدو ودين خده قبالت كر وقت رود علي صلوات و سلام و دور ايمان قدبت ني بينن تو باور ي رب العالمين و استكبروا استكبروا يعني قبالنك چون كبر او وقتي حقي و راسب و تا تا ديار تن تو قبالنك هر وقت بيامبري الله عليه وسلم الكبر بطر الحقي و غمت الناس جد كبر افا حقي قبالنك اي بطر يعني قبيل لكي بشتي حقي بتا بيتا ديار كران وراستي وغمط الناسي يعني تبشتي خالكي شكيم داني خوشيتر خالكي داني اوهيد بيجنه كبر جاوهي قوميش كعاد بو فستكبرو في الارضي يعني خمازنكر نافع دي دا واف صفتك كبره وخمازنكر ناليوه بايدا بو كبشتي پيغمباليوه حقي وراستي ودينه خوده بوغوتي قبيل لك، وهم كسكي حقيه قبيل لك. وهي أوتية متكبرة هالك سك حاكي ببيته ديوان كلام وبشتين جاءوا دينها دي شيء متكبرة وآمنة بيعمر الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبرين مثقال ذرة من كبرين يقول الناس تناقض عندي ويقوتي بغير الحقي يعني تكبره وخمازنكرناه وناف عديده او چه بو؟ بظلم بو وچو جاره تكبره بچه نيا؟ تكبر الحقي نيا بس اوه ايكال صفات تكبره بغير الحقي اوه ادجنه صفه كاشفه يعني اوه صفاته همو غاو يدجل تكبره دهي ده كه همو غاو تكبر يوتيه بظلمه و خرابه چو جاره تكبره حقما نياه نیا ما خفن ندیم که از شرونه لولی ناف خال کی دار بجید درسته که تو کبر و خمازن کسی سریعی کسی متقبر بید چه دلیل و چه اصل وینه نه منف نبیت کبر رو خمازن کردم همیت برانبری حقه و نه کبر رو خمازن کردم همیت برانبری کش برانبری مخلوقات رب عامینی برانبری چه ملوکه چنگ پیامبری صلی الله علیه و سلم یه که بنو آدم وكلكم من آدم وآدم ترابين. همو آدمين. همو بين. همو كان آه... من ترابين. يقولون كم هو بتشي قد آدمينه؟ وكم هو الآدم في دابين؟ وآدم مش الكل يعني عليه والسلام. تشبي. كاس which isn't the one inho ConfigBEY This is just another event Here else or anything in this movement this means coming out of the Database Now we have a vigilance 和 Broadεται can't�도 Мы as walking to the這裡 and make the criminals orيف The Hindus are busy and the officers are single I wouldn't have betrayed or I don't have any Type مهم هار الظلمات و هار تعداك أبو ليدك وقالوا ايك الاخف نتواتش بو يد قومي عاديم من أشد منا قوة يعني لا أحدا أشد منا قوة بدي كس المقوة ترنيه جوكي رب العالمين هف قومات شكر بو كيب قوة دون يب قوة دون غلط، جياني واو جسمي واو يمازم العالمين بيجيد بحسي عاديد كات في قوميك خطبي عن هود بهنات عليه الصلاة والسلام هود عليه الصلاة والسلام بوتا قومي خوخ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تبيرا خبنا فالفا نعمتنا أبدا رب العالمين قالوا نبوكرين كا بشتي رب العالمين هنك إنا نسال دنيا دا و هنك إنا نشيناء قومي نوحي دا بشتي قومي هنك وزادكم في الخلق بستطن يعني رب العالمين الناس جيونة موجودة عن كليه كربون، عن قالك مازن كربون، وكم لو بدينا بأربع مائة جيونة هذا السلام بعبدا الله، مازن وسلام. بعد في قوته وفي أول نعمت الأربع خالك ظلم نكر وقال من أشد منا لقد كثتاً ما قوات تبنية حتى الصمبو ما عذاب يشبه لقد قلت يا أمدي عذابه چلية كاي واناو كان برسال هال عذابه كاي چون كي وانيه كالواش تدور كي وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا فارهينا يعني, دو يعني. دو كي دوتراشاً ودوتاً چلية كاي خانيا كي دوتشي ونا خانيا جبو هنده بودا تيدا وانيه باية تيفي بناه بس بو چه تبنون بكل ريع آية تعبثون عبث يعني بشولي يعني بس بو كيفه بزبوندي أقول سال سال خالقي مازنعت وش ما هندا شو ليه هندا خانية هندا شتى هاي أبغىش رب العالمين برهندا جا فينده أو قوة رب العالمين ده أو شيء عند رب العالمين ده إنك شليه وادمتها ما غرور ببون ظنم خالقيك تكبروا خماسن العالمين جبا ودبها أولم يروا أن الله الذي خلقهم رب العالمين ما هو نزعا أو نابنا أو خدي أو شيء كلين أو قوة أو أفشيونا هو اشد منهم قوه طبعا ملي قوه ترى چونكي ابي ابا تشيكين وابي اف قوه اينه دووانه تشيكيداني او تش ترى ها قوه ترى انوكال دنيا يد شويه الله المثل على او كسا كمبيوتر تشيكري او تش ترى الكمبيوتر او شو راي ز ترى او زيلكتره چونكي ابي ابا تشيكري هاك بني یوی کامپیوتر هم رو چکیدار بود، اما امروی کامپیوتر چکیدیانه و تیاره چکیدی، هر شتکی چکیدی، افمرول ویش تی و نیمی های تی چکرند زیرکتر و شارزاتر. جوای الله المثل العالی ربه عالمیش، ابتی تربون آفقوت دارویه برند رفع میکوت. ما آن زمان نونابینان که آور رب آو چکرین آو قوته را و کانو بیایاتنا یجحدونا. ربه عالمی من هر آیات کبوفرای کربو، این کاری دیگر ایمان پناهتنا و بود بين ان تيمانه بيامبي بينه بود عليه صلاه وسلام بيمانه روي شريعه رب العالمين بهن وهالشيء بيود بيه وكانوا باياتنا يجحدون رب العالمين بجحد انكاري عم مشتكيت غير هالشيء بيود بنا بچبونيه ويمانوا باري بنتينا فارسلنا عليهم ريحا صرصرا طبعا بجحد انما عذاب غريك طبعا مشتي بيها برواء كان دي غوتيه وكان دي نوف دبي ونيا وتحدوا وتبقى ما عذابه بنا؟ هنا رب العالم عذاب العالمين بجد ما عذابه هناك أفايا أول العالمين يقولتي فقل أنذرتكم ساعقة مثل ساعقة عاد وثمودة ساعقة عاد أفايا ساعقة وعذابك عذابك كي و غلق و موظنة يعني نخوشا كا هر كساكي هات و بو بهر مروفاكي و هر جمعاتك او جمعاتك رئيت؟ لبيهلاكك أفايا بجد ساعقة اجوة كبريسي بي كقيجيك وحيبه كزينزولك وحيبه هر جديك صاعقاء عادي كاو قومي قوما يتشبوا فارسلنا عليهم ريحا ربعا مجد ما هوا غريك هوا صاعقاء وابوا هوا وعذابوا بهلاك بيهلاك جون ريحا صرصراء يعني هواكي قلكي حيل ويا صارج صارصر بجنا دانجي هواي و هواي حيل و بجناوي هواي صارج بيه صفتي هاي جلك قالكي حيلو يسارب بالعالمين بغريكر في أيام نحسات يعني هندك روجة تجي عذاب نحوشيب بفي قومي ونفس سورة الحاقة يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هفت شفاء وهشت روجاء أف هوايا يتشبوا يبردوان بسروا هاتها موهي لكتش كأنهم أعجازوا نحل خاوية ربعامي يقولون هتا تشرياتين أمو أكي وابنات قاسبوالياتين أو السايد واشتراتين واتين اللي باكرن وني باكواش بطال بي يعني تشنامات وجاباش همو تشرياتا همو في هوايا همو أفمروها هلاكبرن وعذابن في أيام نحسات أخو نحس يعني أو أمش لاني مجمع كلمة كارتنا نحسة يعني إخراضة وفي ايام نحساتي أو يعني روش روش نحسن يتبيو من نحي ساتين نمى نعم نعم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ناف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بدا نحن نحن نحن بي نحن نحن نحن شان رو خراب نبود بس بو که اوا خرابی بود. آه بویی قومی. و ما خفن نه هتی اگه بودنش که بیشتر اوا الچارشنبی هاتا اف هواهی. حتی چارشنبی آدیو بر دوام بود. چون سخرا عليهم سبع لا یالی و ثمانیه تئامین هشت روزه و هف شوا بر دوام ما چو دلیپنا تنا نال قرآن نال حدیثه بیام بریسالله علیه و سمت چو شکت دنیا بس somebody used to ask you to change around 4- ś ś went to pub too far from above Então, tenhaódhongs from theぎà Someone said this was actually the real because you could act r políticas Do you have to act in this front then I could park my subscriber Keep following not the border, suchú because في أيام نحساتي يعني هندك رجيت قال لك النخوش بنسارك سالفي قومي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا أبراعين بجد أم فانا عذاب دين عذابه وبين وبينا كرن الكران وسارشور كرن ناف دنياي دا في أيام نحيسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نذيقهم يعني دا بو عذاب بيننا طام كانا ويا عذاب او بيتين اجي بيتين اغازيل كانا افعا قلنا يقول من اشد منا قوة او يقول كاس ما قوة ترنيا وكاس نشد شو عذاب ونخوش وما بيت هركس ايكن بنت ايش امدي دفاع الحوكين وانيا وامونا كيناو عذاب ونخوش وما بيت وابعا اميش كان الدنيا ايدا هفت شفا وهاش ترجع هوا كحيلي صار بواد همو كلها همو هم مرن ما مسليتوا اللي فقول وكفنى عادي وكي ودار قصباء بسرواها تيالي بكران يعني كاس البانيه قوةهمي وشيانة, وشيانة ويجو فايدة من هادان ولا عذاب الاخرة اخزا عذاب ورجع قيامات الشترا خراب ترى ودبتاره هنا رازيل كران وهم لا ينصرون شتاف كاس ناشي الدنيا بشتافان يا وابقى وبيت و خلاص هذا المن بي عذبي. هل هو رجع قيامات الشن نوك كاس نش رجا قيامات خلاص هذا العذاب رب العالمين كاس نش رجا قيامات ش فوكسانه بين تدل الجحيمه كاس عذاب ابو بيتس هر بك دنيا دا كاس عذاب الدنيا رب العالمين عذاب رب العالمين وفآتا دايل السهند يشكر عب العالمين عذاب الكيرج بمخالك ديني الدنيا عذاب دا شوك هندك يتاين بجن ناد دنيا كاس عذاب, عذاب هم همو بو همو بورجا قيامتها وفآتا صريحة هنده صريحتر واشكراتر نابي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخيات أخزى وهم لا نصرون يعني ابي انكاريا عذاب قبري يتقال مش عذاب قبرين هيك ديلتوها فاد بجن شو جيش الحساب قالنا اياك ترى ما بجن عذاب ما عذاب كري يا عذاب دنيا يا الخزي في الحياة الدنيا ونيابها الدنيا حسابنا اياك ترى وقت نك بسيارة بيواتنا كرا، وين حسابك قال بس فندك بسيارة بيواتنا كرا، ما الرب بك وما الدين وكومن النبي وكا، أما الدنيا أقوى أبشرش من الجناتنا كرا، وسرح نرتشلنا خارج، عذاب تي تخارج، عذاب هما مؤسسيه الرجاء قيامتين، هما عذب معناونية يعني عذاب ديني يعني عذاب دان، معناونية كذب حساب حسابناه يعني عذاب دان، الدينية دالتين عذاب دان، من يقف قومي طرابلس ميمو من ناق قرايد أقوتين، قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قوم يهودي. قوم صالح عليه الصلاة والسلام قوم موسى عليه الصلاة والسلام قوم لوطي عليه الصلاة والسلام أفهم رب العالمين القرآن ده شرعي كذي ما تقولتي هم يهينونك بدينهم هم يعذب دين دنيوي ده يشتري بالي تشبيه بحساب دعوانا بيتكل بعد أو كسفاء أخفن على قنام قواعدك أن تنتهي تكى إن إلنا دري وعيتي ديش خلاص شرعي كان خلاص هو إلنا ما بعند يا وعيتي دي همود بنات شه همود دليل همو السرو أمو دليل سروا وما بس لأن هوادة على سوزم شورازاينة، نو هوادة دي شمو دمنا دليل سر، وأما ثمود، أما ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، فهديناهم، رب العالمين ما أمش، هديناهم يعني بيننا لهم، يعني ما حاكم راسب ودياركر، وبيغمبر صالح عليه الصلاة والسلام بوفريكر. وما قلتها ربيجا قوميك وبيجا عبادة بخطيب تنبكا وكاس هناك نشريك رب العالمين، ودي بيغمبر اخوار صالح عليه الصلاة والسلام وإيمان وقواه دي بيبينان أما معناه فهدينام نا هداية التوفيق يا رب العالمين كإيمان كا كالبدا الدليوة أما هداية الإرشاد يعني رب العالمين قلت يارك وبيغمبر بوفريكر كبوريكر حق وراز نيارك فاستحب العمى على الهدى واش حقيقة من لكر وهداية قبل لكر فاستحب العما على الهدواء، ما هو؟ وكل رأيك لأيك، وقته في عملي بديار كلي صالح عليه الصلاة والسلام، وفي أفريكا عبادت غير عملي، رأيك شركي وكفريا ودينك بات الجهنم دو ورأيك حق عبادتي بخود ابتنبكي فاستحب العما على الهدواء، وقوتي، ما هو؟ ما هو؟ ما هو؟ خلط بيه وقوتي، وقوتي، وقوتي، وقوتي، وقوتي، الوهي دواء اولا لرب العالمين، بهاتي What is ولا you must ask God واخو really make His old days. We mean, we need to take aтов Oberyn or try it? We feel the same with liberty as we remember. And the time goes, what is it? Then we see a米, we cannot go out. بين means عمل royal and the rest is قنين. بس we ما all together. You don't know why. دنياية وشهوات الدنياية وخوشية الدنياية ورأيك الشيطاني ورأيك الشركي وكفري هم فاشتنا هموت بنيم هم أبو يدي وتمكوراتي بيخوشتر هل چه؟ وهم حقيب ظانين وما حقي نويتو ديناجت. ديناتش همه معنى فاستحبوا العما على الهداء فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني هل هذا رب العالمين هلاك برن؟ هف قوماش كان سمود 400 هلاك برن 40 بيج تشه ارهاتنا عدبدان تش صاعقه العذاب يعني عذابك بهات قالت وما زنبو و طلعت لي دوتيم كان عذابك تشبه صيحه صيحه يجياك لهاتا راهلان ود قالن دا تش ديش جلد ابو لا خاوي بي شي قال صيحات تشبو لا ها هو avanzando acabamos de saberlo. جنه سينا ها؟ اه لا لا لا لا لا لا لا مودي لا هو هذا قديفه اخذت هم رجفته يعني شيء هزيونيش قاعد اقول زلزال قيجيكو مازان ودقل شاه؟ قل هجياني نيو زي زيل زالي ها فاخذتهم صاعقة العذاب الهوني ربعالمين تشيبو هنات؟ وشاف افملو فكرتن وهامو هلاو قلن صاعقة العذاب او عذاب قلق مازان قيجيكو حيل وقلق ودقل هنديه هجيانكو قلق حيل بزي زالكو قلق حيل، الهوني هامو بيواتنا رازيل كرن أبوه بمتما كورواتي بخوشينا عب العالمين جزيوه داغين بما كانوا يكسبون رب العالمين ظلم الكسنا أف عذابابوهاتي همو سبب واقو نحابو أي واب دستخو كري أخوتي بو بيغمبر إنابو نخاري وبو حاكي ديار كرب ومتما حاكي نفتو أم حسكي دي خالتي ابچين بل هند رب العالم بجد أف عذابوهاتي بسبب واقو نحابو أي واب دستخو كرين اجى ف هر دو قومه وقت رب العالمين بمغوتين خديد الادله النبي دتوسع الله عليه والسلام وجفن المشركه قريشيه وهم وقتكي الهم كسكيك الله عليه وسلم حتى رجاء دمائي هر وقت اكي هر جماعت اكي هر کس اكي هر ملت اكي بشتاخو كلا دينه خوده و بحقیاته دیار کن بشتاخو كلا دينه چون يا رب العالمين ده عذاب در دنیای و كير اجدا دنیای و آخیرت اجدا و يا آخیرته غلق غلق ماصره و نخوش دره و ابش قومه ثمودش مخترم بالعالمين ما بود ایک ال دلیل سر هنده اه ابه بما فایده اتده هایكا مروف شيء جواه حقيقي مربياته دياركانت يوم مروف ديف شيء تو عملي بيت هيك مرفي عمل بينا كار ونيا هذا بيت حجج سر مروفي ومروف ناوي بيد ونيا بجد والله ونيا أسد جرة نشم وان متى وأن ونيا حاجات هم مالد الدنيا يا وحشية الدنيا داس دي حقيقنا شيء ناوي بيد مروف هكى وابكاد فاستحب العمى على الهدى مروف كورى بخليه بجري ومرفي او خوشر بيتلشى الهديات والحقيات روی رکا شیطانی تیخوست تربیت او و پج به خیسر رکا که سبک آرمانی و سبک آب العالی و نجاین الذين آمنی و رب خلاص کردن؟ آو مرید ایمان دار دو قوما قوم عادی کهود و علی سلامت و سلام ایمان جلینای و قوم ثامودیش کالح و علی سلامت و وا هر دو کا پیغمبریت و ایمان داریت و ما همو چه لگرا ما همو خلاص کن ده نه بج ایام النحسات یعنی نحسات الروجه دنیه اما نحسات الوفا في قومه ده به سبب وا گن حدوات گرین ما معنی عذاب و نار نخوای عفر وجه کیت ده ماو کی دذهبو هو دذهب علی صلوات و سلام و ایمان گنینا مسالح دذهبو و به ایمان گنینا علیه صلوات و سلام همو ناف داون نفوارجان ده همو نفوخوشي ده همو افعه ده بس بو كي بس بو واكسه بو او شركو كفر كريد يعني محصده ما اوه عنه روش وانيا چوروش نحساتي و بيوماتي لنافروجي دهاني اما هموه سبب انكا خرابي بومنوه بيت هموه قاوه عمل مروه خرابه و بنحن ونجينا الذين آمنوا اوه عن مجمع اوكاس ايمان دار خلاص دار هرکس اكي ايمان انا بلوانا وباوري ابدل هر چي خوده گوت بيته راس اينو بيته دره مخلاص كرن و كانوا يتقون قال ايمانتي شبو تقوا شبو يعني خود کارس خود مارس الشركيه خود بارس الكفريه خود بارس النفاقه خود بارس الغنحه و خرابيه اوا هر دكه كه ناخ مرويده هم ربع عين دمر بيچه دگه هم واقته دمر بي خلاص كن دنيا و اخرت ديمر فيهتن خلاص ترن الذين امنوا وكانوا يتقون مرفی ایمان و باوریب خودش تنهاییت و همونش تا کیه خوده گوییه مرفی مرف راضی نیتداره. او بحثینگه چیپ کدیش مرف تحو مرفی تحویش ناریهایی خوبان زیت ال جناحها خوبان زیت ال کفرهای و شرکایی. عنی تا دل دادی و ایمان هاییت و تبعتش هدیش هاییت و تعمدی شهید. خلاص بی. ای بس ایمان هایی تو عمل نمید خلاص نمید. دخسرت بی دنیا و آخرتک. کهربا کی رفتن از جملعصر اینال انسان لفی خسرن اینال الذين آمنوا و عامنوا صالحات يبقى ايمان حميد وعمله صالح عندنا همروف دي اثنين همروف دي خمسه اربج ديوتي وانا جين الذين امنوا وكانوا يتقون كيما خلاص كن نو في عذاب دا كاورب على مين بو قوم هود عليه الصلاه والسلام بركريم وصالح عليه الصلاه والسلام الذين امنوا وكانوا يتقون هذا ايمان هي وعمل صالح كي وناش كنت باراستي أولي رب العالمين خلاص کرن وهرهوش رب العالمين وكي آية قدر جزيه وكذلك ننج المؤمنين، هرهوش أتار جا قيامت رب العالمين همو قال في إيمان دارة للعذاب چه لقد؟ خلاص قد وده درباز قد صلى الله وسلم على خير حلقين محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين